114. وقصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استقعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِذُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتْبِينَ تَقِيمَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بعاثهم فتبطهم فتبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبا و لا اوضعوا خلالكم ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم